بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغب معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون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 أولئك هم الوالثون الذين يرثون الفردوش هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من شلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علاقة، فخلقنا العلاقة مضعة، فخلقنا المضعة، فخلقنا المضعة عظاما، فكسون العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.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 وَقَدْ رِيْنَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كسيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفرك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 اَشْرُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ سَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا أَشْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّا لَهُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَقُرْ رَبَّ أَنزِلِ الْمُزْلَمَ بَارَكَهُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تتقون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 وَنَ إِنْ أَطَاعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ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 كلما جاء أمة الرسول ها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 وجعلنا ابن مريم وأمه آيَتَ وآويناهما إلى ربوة ذات طرار وبعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ جُبْرَاءٌ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ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 والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ماءة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا مُشْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا بَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عاملون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 فَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُنَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَالِهُنَّ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 وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ مَن نُّرَاحِمْ نَاهُمْ مَا كَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضَرٍّ فِي طُيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وَلَهُ اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا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 قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق بل على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعل لي في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون إذفع بالتي هي أحسن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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسعوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنشوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 إنه لا يفلح الكافرون فقل رب يغفر برحم وأنت خير الراحمين